مخرج الروائع فترة مفتوحة أول مرة أكشن. والله الحمد لله عاملولي لي 170 جنيه في الشهر حاس أن أنا هبتدي حقق كل اللي في الدماغي إيه اللي في الدماغي؟ مفيش عاجة مفيش عاجة خالص. مخرج الروائع شوف أشحاد فكرة التنديل ده فكرة خايبة ومشروع فاشل والأربع تلاف قهيف دول هيضيعوا منك وهترجع تاني تبقى الحديد ليه بس يا معلم تحط أربع تلاف قهيف في حتة حديد طبق تشوف أنا معلم هو قد الدنيا راكب ايه؟ كاريكي مخرج <تصفيق> الروح قول يا زيدي هنقول <أخرس> ايه؟ اخرص اخرص استطب ما رفعتش حجبك ليه؟ اخرص فضل اخرص استطب وحش وحش وحش عايز تركنه في اسكتن صوت العرب من القاهرة بقول لكم يا رجاله الشغلانه اللي هنشتغلها النهارده دي عايزه شويه مخ اه الفيلم ده لو عملناه مظبوط هنكسب فلوس كتير مخرج كبير فيلم ايه فيلم حياته هو مين ضفنا النهاردة ويبقى مخرج ايوه مخرج مخرج الروائع توق في ناس ما بتتحكش يا كمان انت يا استاذ انت بتتحكش ليه مخرج الروائع اهم حكاية انت لسه سمعتي حاجة اسمع ايه مخرج الروائع مخرج الروائع انا اه جاهز حاضر يلا بينا, بينا. عالك يلا يا حماق اندي هناسنا يلا يلا يلا يلا يا سيدة تفضالو سيبوتي ولا كلمة في الأسودوديو. أكشن! <تصفيق> ألقوا رحب اليوم بمخرج الرائع. أهلا بيك معنا النهاردة الكاتب الصحفي المعروف والناقد الفني هشام يحيى أهلا بيك يا أستاذ هشام أهلا بيك يا فنم. يعني على مدار الساعة هنتكلم عن فيلم حياة الكاتب الصحفي هشام يحيى لكن بسألك في البداية يعني يمكن أهم حاجة بالنسبة لأي فيلم هو الأفيش الأفيش بتاع الفيلم الخاص بيك بتقول عنه إيه أيام وراحت أيام ورحت أيام ورحت طب ليه اخترت الاسم ده؟ انا بعتز بالاسم ده لانه هو اسم اول رواية صدرت لي كان اسمها قبض الريح ايام وراحت والرواية كانت بتستعرض جزء من الفلاش باك في حياتي سواء المهن أو الأسر أو العائلي أو الحي أو التاريخ أو الوطن يعني كل اللي راح يعني مم. واللو راح بالنسبة لي على فكرة مش أماكن يعني أنا دايما الناس لما يقولوا الزمن الجميل أنا الزمن الجميل بالنسبة لي أشخاص مم. يعني بتؤرخ لكل فترة زمنية بشخص حاجة. معين بأشخاص طبعا في حياتي أيامه راحة الأيام ممكن تكون أيام سعيدة وممكن تكون أيام في بعض الأحيان بتحمل بعض الأحزان للشخص يعني حتى إن راحت الأيام بتبقى الزكرة هكيد هكيد فاكر إيه من الأيام اللي راحت او يوم مؤثر اللي اوزا لا لا انا فاكر يعني مش عايز اقول حاجات تزاع الناس قوي مم. بس انا حول مثلا ان انا في يوم انا في الجيش مم. كنت قاعد مع صديق اللي بين الخدمة مم. وبعدين فجأة انفجرت في العياط دي دي دي انفجرت في العياط فهو بيقول لي فيه ما في, في اللحظة دي لقيتهم بيبعتولي يقولولي تفيتي لي فون عايزة تحت مم. في التحويلة مم. فاردت انت اروح اروت وعد تجري في الفيكتورة كنت قلقان واقول لهم امي ماتت امي مات امي مات امي مش على التلفون فسبحان الله ان لنا اللحظة كان حاسس؟ اللحظة, مم. اللحظة مم. اللي انا عيضت فيها هي اللي امي خارج سبحان الله كان في بمكو ارتباط وثيقة اوي اا لك مفاجئة انا ارتباط بابويا اكبر مم. مش معنى انو فيش ارتباط لابويا كان انا عشت معاه بعد كده 15 سنة لوحدنا بعد رحيلها غير مم. لكن امي انا في يعني انت الشباب بقى والخروج والطلوع والنزول والصحافة مم. فما كنت يعني, يعني لكن في لها طبعا غمي يعني انا مرتبط وكل حاجة بس بس مش الارتباط اللي زي انا وابويا يعني ربما عزلك لحزة وقفاتها شعرت باللحزة وعن بعد انا عايز اقولك على حاجة ناس كتير جدا اه طبعا بس في ناس كتير جدا ان قولي انا ابويا كتبت عنه كتير قوي كلمت مم. عنه كتير قوي كلم عنه في البرامج كاتب عنه في الكتاب بتاعي انت ليه ما بتت ام نفسي ما غلط يعني فقلت لهم لان دي لحظه اللي انا اتكسرت فيها مم. ومش عايز اقرب منها لان لو فتحتها هتحصل مشكله جاميه بالنسبه لي مم. مم. الام قصة يعني انا انا ساكن في نفس البيت اللي انا اتولدت فيه على فكره وعيشت في نفس البيت اللي انا اتولدت فيه على فكره عايز اقول لك ان حيطان البيت اتغيرت دفئ الحيطان اتغير جبدته وعملته وبياطته ولونته وعملت ديكورات لكن الحينية راحت يعني الله يرحمها ويعني طبعاً نطلب الله الرحمة يبقى. بإذن الله يعني اتكلمت عن ايام وراحت افيش فيلم متخيل مين اللي يكون على افيش فيلم حياة هشام يحيى؟ في مجموعة اسبع البطل الرئيسي ابويا الممثلين المساعدين او الاسخاص المساعدين في الفيلم هيكونهم اخوية الكبير. بعد كده هتطر ان انا اختصر في اسادزة انا اللي هي في تاريخ الصحفي هما اللي شكلوا حياتي فهناخد رمز هنقول استاذ صحفي مش هقول اسم حتى ضيعت خمستاشر واحد هما سر وجودي انا هعرف اتكلم عنهم كلهم في شخص واحد يعني هنكلم من فيلم مخرج الروائع على الكاتب الصحفي والنقد الفني هشام يحيى ولكن بعد الفصل ساعة باشتق اليوم عشت وانا صغير لشكلي قبل ما تغير لأيام فيها رحت البال عشان كنا ساعتها عام ساعت بشتاء للحب القديم والصوت عهد لنوم في حضن لبس العيد وإحساسي بكرة بعيد لفينجان شاطر لي لم تعيله في الصف لما بنسافر على وأنا مرة أخرى مع مخرج الرائع الكاتب الصحفي والنقد الفني هشام يحي ودور البطولة في فيلم حياتك دور البطولة أبويا بمن غير مفكر أبويا مم. أبويا ده كان شاعر كاتب قصة قصيرة كاتب سيناريو كاتب برامج للإذاعة قارئ عظيم شكلني يعني أنتوا عيلة علمية أصلاً طبعا مم. طبعا أنا أخوي كان مزيج بالإذاعة المصرية مهرة بالعزيز أخوي الكبير كان مدير انتاج انا اتشرف ان من قرايبي من كبار موزعين الشرق الاوسط الاستاذ اكرم شعبان امم من عيله الاستاذ علي فايز زغلول طبعا نجم من نجوم الراديو بس انا الموروث والجينات الاعلاميه اللي جوايا من ابويا علاقتك بوالدك كانت علاقة خاصة جدا شكلت في حياتك حي. كلمني عنها ألقتي بوالدي بدأت من وراء صغير من أول لحظة أنا مثلا شفت فيها فيلم عبد الحليم حافظ بتاع يوم من عمري وقعدت سألته مم. هو إيه القصة إيه دلي يعني إيه صحفي دي فقعت حكياني فقط كان ورعيز بقى صحفية مقررت ساعتها اسافر وكملت في القرار الصحفي في يوم مثلا ابويا خدني وخرجنا انا وامي ورحنا قعدنا في كلاب السنة السدانه فيس كان عندنا يوم كده قبل رمضان جمعه العيد رمضان مم. نعمل جولة كده على المشايخ وانا استقر بسندوتشات شنطه السندوتشات قدام الالعاب في قعده جميلة كانت كده وبعدين والهوانك هناك والهوان جميل جو حاجه جو شعري جدا جو مصر مم. فهو انا كنت ساعتها بعمر 7 سنين 8 سنين فسالني قلبي حاسس بإيه مم فقلت له في مصر الحقيقية قلت يا مالك أنت عن سبع سنين طفل صغير بس عندك يعني فقلت أنا حاسن في مصر الحقيقية فقال لي أنت هتبقى فنان فقفشت في الكلمة دي، وعيشت بقى حياتك تكتب أي حاجة وعمل أي حاجة بابا قال لي أني هتبقى فنان مم. وهاريت وكتابت شاعر يا عيني وينامي هو نجع من الشرق له يسفى الساعة خمسة و آه. كانت بغضية شعره وعايز يوره رأيه وعايز يصحح لي الجميل في هذا القطب انه عمره ما صدني وعمره ما قلت طبعا تعبان طبعا لا لا كان على طول يجيبه قلم ويقعد يزبط لي الاوزان ويتكلم معايا ويحكي لي عن الشعر وان الشعر مش نظار قباني بس انا كنت مهور بالنظار قباني الشعر الرومانسية لا أنا ما ما بورب نظار بمفردات النظار يعني مم. فبدأ يفهمني لأ الشعر في قبل النظار على اللازم قبل ما توصل للنظار يكون قريت علي محمود طه واريت عثمان إسماعيل واريت أحمد إبراهيم ناكي طبعاً خلاص لازم دول بعد كده يعني يعني تفهماني قاصودي فهذا الرجل اللي اللي عنده مكتبة عظيمة في البيت شكل الجزء من وجداني شكل الجزء من حياتي وحتى على المستوى الشخصي يعني على المستوى الشخصي مش حتى سمك من من الثقافه والكتب والحاجات دي انا في واقع بيني وبينه لو انا كان انا ما عنديش ولاد لو عندي ابن كان اكيد هو هيكون قدوه مم. ان في يوم من الايام حبيت بنت الجران وحصلت مشكلة وراحوا هم اشتكوا لوالدتي وان انت كنت ست طيبه جدا وتترب امم ف قالت زي بترب امم بابا لما رجع مش الشغل انه محقق وانا بقى قلت انا هتحكوا عن اي <تصفيق> المهم بالليل فقعدت قعده الساعه 5 بتاعه البلكونه دي مم. لقيته بيودي و انت بتحب ده أبو متفاهم قوي لك أنا بصيت له كده قالت هو في حد بيحبي بعدها طويلة كده هو في حد بيحبي بعد الفرنبسه نفسه نبسه هو في حد بيحبه وشاب كده مع ما اش مشكلة لا لا قال لي انت الرمى بتحب يبقى تهتم بشكلك تهتم بقصة شعرك تهتم بشعرك بكذا لا هو كان نموذج كان بيغير منه اصحابي وقريبي ان ده أبويا مم. يعني كل اللي قالت تفرح ان أبوهم ينزل علشان يعرفوا يلعبوا في البيت شوية احنا كنا نعايت عايزين بابا ينح يكون كن واحد لي لي معاه قصة عالفك مش عايز يعني استحوز علي نفسي اه. اخواتي التلاتة التانيين كل واحد منهم لي قصة مع ابوية يحكي فيها من هنا لبكرة يعني استحقك بالفعل هذا الاب العظيم دور البطولة عندي منك في الدنيا مهما این که از این با حبت با بابا وانا با حبت كمان ومعندي شغل منك فی الدنيا مهما این که ونبس اعیده واشوفك احسن منی بزمان زمان زمان زمان زمان زمان, زمان. <تصفيق> أنا عمري ما بزع عقلك خير لما تكون غلطان أما بقى أشدد ودنك فبتحصل مني إكملنك بتكرر غلطك نفسه أو تتصرف بجنان تعدد كله من اختك ليا كمان وانبه نفسنا مسجوده وانعشا اشكال وانوان بقه دي عماين عقلت لأ انا غلطان بسنا انا والله بحبان مش قدي مأمن كان دعليها الفستان و تهوش افتق بيها هيا كمان لا تهنب فين كان قهوة ولا بقراید كورنان وانا مش حرمك من نادي واللعب مع الصبيان بس انا والله بحبان مش قديم كمال دن و من از صلاه، يخرج برا البالکون وتخلينا ما نسمع من جرس الباب و تلفن، ولحتم سباعينا و كانك بدرسينا؟ ابدا. و گرنا به هول معقول. الاسم كمان؟ دينا بوليس النكتب يعمل محضر قلقان وده كله بسببك انت وبيحصل منك انت وانت عندك كذا واجب ومذكرة لامتحان بقدي عمي العقلات لا فعلا انا غلطان لكن انا انا انا حزان مش قدي مهما كان ولا ولا اكتر يا سامي واللي اكد و لا تزعلش مامي و لا تعاندش اخته من وراي و ادالي اللي غا عيده كله حيكساب احت رامي و لا ابقه ابو و صحبه حتى اخر ايامي حلات حلمت يا بابا مش هتشقه بعد دلوقتي خد راسك وبسها علشان تسمعني كمان هيا بابا عشان خاطري نسامحك يا حبيب <ت uncovered> <سؤ Atlas> انا بحبك يا بابا مش قد <قدير> مهما كان يا حبيبي يا انا بحبك يا بابا مش قد مهما كان انا بحبك يا بابا مش قد <dungeons> <أنا> <يا بابا> مهما <مش قادير> وقودنا مع مخرج الرواع عن الفني والكاتب الصحفي هشام يحيى الافلام عندما تخرج من مكان التصوير او استوديو التصوير الى التصوير الخارجي يا ترى هي ايه اماكن التصوير الخارجي في فيلم حياة هشام يحيى اكيد حتكون شبرة بشوارعها الخلفية يعني مصر <تصفيق> بحواريها <تصفيق> شبرا هي مصر بأهاويها شبرا <تصفيق> شبرة ابتدائية ادارة أه... طلعت منها وبتشرف ان نفس قط الموسيقى اللي اللي كنت باخد فيها حس الموسيقى. هي نفس قط الموسيقى اللي كنت بقيت فيها بنيك عندي. طبعا شبرة آآ حي اشتهر بالفنانين. ده س... لي من شبرة? ده لي ده حسين رياض الفنانة نبيل عبيد سيمون آآ كمان نعيم شوقي نعيم آآ يوسف شعبان يعني سياسيين رياضيين كابتن طارب وزيد ناس كتير بتاوي. هي شبرة انا بشعر انها مش حي شبرة يعني صورة مصد اما از همه سوری زی ما اصحابی شبرا وطن شبرا وطن مصغر ف قلبي انا باعتبال شبرا وطن مصغر قلبي عايز لك جدا أن انا ما بارجع من شبرا باللدل و بادقل اول شرع رجعت من غربتي انا رجعت بلدي رجعت هتتي رجعت منطقتي. علاقتك بجرانك ستلاقي. اه من اجمل ما يكون. علاقتي طبعا بجراني ان انا موليد شريعة هي نفس الحكة اللي انا اتولدت فيها ساكن في عمارة العمارة ديت اه للأسف معظم الناس ما هماش اللي كانوا موجودين لكن انا تربيت وسط مجموعة من السكان كل واحد دي قصة جميلة في حياتي طلعت مرجو جارتي الكاتوليكية اليوم ما ماتت وانا في كنيسة قبة الهوى طلعت المصحف وافتقر عليها صورة ياسيني الوحدة الوطنية في أباها لا صورة لا لا, لا مش واحدة الوطنية ولا سيبت من الاشعارات دي مم. دي إنسانة إنسانينتي مم. وإنسانينتها دي ست جربتني واخد بالك دي ست اللي في تلت جزء من تكويني الشخصي واخد بالك ما اعرفش اقول بقى مسلمة مسيحية ما لي علاقه دي إنسانة وانا إنسان بقولك وانا واقف قدام في القلب القداس بتاع الصلاة طلعت المصحف بتاعي وقررت اقول ياسين سيدي قلت له بتخوني قال لي ربنا ربنا بقى ده بتاع كل اللحظه دي ده ربنا بتاع بتاع الكل فوق الشقه اللي فوقي في عمارتي كان أبونا بالمسيح الشربيني وهذا بالك. أبونا بالمسيح الشربيني عمل مشهد لو تعمل في سنو مصر معه يوم وفت أمي. أبونا بالمسيح جي عمل في الجامعة كان أعد شيخ صحي الناحية دي والناحية دي أعد جنب بيقول وعزة. عن الست اللي كان يعني ليه كلمة حق في سيرتها بالك يعني هي دي مصر هي دي شبرة الشقة اللي فوق الأستاذ عبد الحكم مفاتش نوعة العربية اللي ابنه استشهد في حرب الاستنزاف ورجع بعد ما عرف انه راح اتعرف عليه في المستشفى المعادي ورجع بكل شموخ وكبرياء بصرنا كده وقال ابني استشهد دي شبرا، دي عمرتي. م. عمرتي. خالت ام جرجس اللي جات لنا بسيلا زينة. بو معانا. اللي ما مكادش تحلف اللي بسيلا زينة. لو عايزة تقضي معا مصلحة. تحلف بمهاشن. الشخصيات دي ممكن تكون بيها بعد كده رواية او فيلم. انا كونت بيها رواية. م. انا يعني سؤالك ده عظيم جدا. انا عملت بيهم. انها رواية. شخصيات سريع جدا الحقيقة. عملت بيهم حقيقة. رواية اسمها رواية قدر الرياء يا كان اهم ابطالها كل اشخاص حياتي لأن كل أشخاص حياتي كانوا أشخاص مؤثرين طبعاً إحنا قلنا عمرتي قلنا شارع ترعى قلنا بارس شبرة بيديئية المهمة قوي في التصوير الخارجي أنه صور صالة التحرير في جريدة الأحرار لأن ده أول جورنال أنا دخلته سنة 84 تعلمت فيه مبادئ الصحافة دي بداية البداية الحقيقة يعني م. يعني أنا مش مسألة التعليج مسألة أول مرة شوف صحفين وجه وجه وتمارس العمل الصحفي وابدأ امارس العمل الصحفي مبارسة عملية واستاذ رقصي في النصر رباني يديه الصحة يا رب وطوق في عمره مدير التحرير يقابلني اول يوم بعد اول موضوع اللي يزيبلي يقوللي هتعمل العدد الجاي فأنا بكل كبرياء كده أنا نزل لي موضوع النهاردة وإنهم ليهم موضوع المنزل النهاردة <تصفيق> <وبيفكر فأنت> تتكلمني <تصفيق> في عدد النجاية فأصبحت هذه العبارة تطارجي أنا خلصت ملف في الإسبوع دوت ولا لي علاقة بيه أنا بتكلم يوم التلات في الملف الجديد والملف اللي بتعمل جهة التنفيذ <تصفيق> <تصفيق> ده رياض صرف النصر دي باصمة تركها في أستاذ رياض صرف النصر في أول إسبوع طبعاً مقدرش في التصوير الخارجي ما مصورش في اسكندرية على الأهوة التجارية في المنش الاسكندريه بتتسلل تحت منسيم اللي أنا يعني آه بعد ما قريت روايه لاحد الادباء في الاسكندريه إبراهيم عبد المجيد دو. قلت له يا ريس انت جبتني دي عبد المجيد متيم باسكندريه هو اسكندراني اصلا اه طبعا بس هو متيم بالاسكندريه العظيمه عنده لاحد الادباء في الاسكندريه وعنده طيور العنبر وعنده اسكندريه غيمه وطبعا اسكندريه جت في سياق روايات كتير قوي الاستاذ جبران عبد المجيد انا دايما اقول له انت منحتني الجنسيه بنوجه له تحية. طبعا <تصفيق> طبعاً أنا دايماً أقول لأصحابي في أول رواية أريدتها نصعب ريما المجيد الأحد الان في الأسكندرية عنده بطلة في الرواية اسمها مريم قسماً بالله العظيم أنا حبيت مريم 13 شهر هو كاتب عظيم حبيت بطلة الرواية 13 شهر وكنت مسافر أسكندرية أدور على مريم في الشوارع الخلفية في بحري فالخارجي عندي مصر مم. عندي الحتة الفسحية الجميلة اللي وقدامي سيدنا فييسا وقدامي سيدنا الحسيني <سؤال> الصوفية والشمشاعر الدينية الصوفية دي قصة تانية طبعا لو عايزة تصوير خارجي لموالد أنا لفيت موالد مصر رحت مولي سيدة أحمد البدوي سيد أبو العباس المرسي سيدة حرسيين سيدة نفيسا سيدة زينب يعني المولد لي عندي والحضرة والخدمات اللي هي فيها أيام يعني واضح إنه هو فيلم مشوق جدا فيلم حياة الكاتب الصحفي والنقد الفني شام يحيى هنستكمل معاك الحكايات ولكن بعد الفصل بحبك يا شفرة بحبك صحيح يا مولوي بحبك يا شهرة بحبك صحيح يا مولوي قبرة وعمي وفصيح يا جمعة محمد وعبد المسيح على بسطة وحمدات بحبك صحيح بحبك مواب صحافة و وفي التوفيق عشقت الكتاب بحبك بحبك بحبك مواب صحافة صحابي الفنون في سيمه و تنتروقوا اهمنايون بحبك, بحبك بحبك بحبك يا جماعه صحاب أحبك كتير بشارع خلوصي وسينما أمير بحبك بحبك بحبك وحفظل أحبك كتير بشارع خلوصي وسينما أمير وعندنا مرة أخرى مع مخرج الرائع الكاتب الصحفي والناقد الفني هشام يحيى قلت إنك أنت في المدرسة الابتدائية كانت مدرسة بلي حمدي و. حتى إن كنت لم ترى بليل حمدي ولكن يمكن تأثرك بروح إنه هو موجود داخل مدرسة أو درس داخل مدرسة وانها مدرسة للفنانين الموسيقى التصويرية للفيلم أنا أعتقد إنها لها بطولة لا تقل عن بطولة الفنانين المشاركين داخل الفيلم لو سألتك عن الموسيقى التصويرية لفيلم حياتك وتختار إيه؟ أكيد حختار عبدالوهاب أكيد أكيد حختار محمد عبدالوهاب وده اللي سبب لأن ده كان في مرحلة الطيش تحدث صدامات تاريخية بيني وبين ابويا انا بنتمي لساد درويش وابويا بيحب عبد الوهاب مم. ونقعد نخين نقات النقاشات الكبير بينهم يعني مساره اتحدد وابويا بيحب عبد الوهاب بجنون وبعدين تلف الايام ويموت ابويا وانا اكتشف ان عبد الوهاب ده ده قصة كبيرة جد طبعا عبد الوهاب بقى الموسيقار باب الانسان باب الحكاء عبد الوهاب الفيلسوف عبد الوهاب عمري عبد الوهاب عبد الوهاب نجات عبد الحليم يعني انا عايز اقول انا ممكن اكون اصبحت من عبد الوهاب من اول كنت يعني عبد الوهاب يعني هو مصري مصر لازم تعرفوا ان هو كلمة موسيقار الأجيال دي كلمة ما جاتش كده مش لقب دولة ولا سلطة ولا حكومة ولا خدبقى موسيقار الأجيال. نحولك واقع عن عبد الوهاب. تعرف مين عبد الوهاب؟ ساز عبد الوهاب لما مجلة صباح الخير قامت اتفتحت كونوا بكتبو عليها السлогان الشهير مجلة قلوب الشاب ولا كل تحررها. كانوا يستهدفوا سعد الدين كان اللي بيتحرروا عايزين مجله هما بقى نجوم بقى بعد كده دكتور مصطفى محمود صلاح جايين كانوا عشرينات فاستاذ عبد طلب انه يبري التحرير فراحوا قالوا له سعد باب عايزك فقال له لا ما صدقش نفسه الموضوع هيعد معايا فعلا بيتصل بيه وقال له يا احمد لحباب الدين انا مستنيك من تلات عندي على الغدا فراح له فقال له على الغدا انت كل تلت تيجي تتغدى معايا عشان تفهمني انتوا بتكتبوا ايه أنا مش هامينتو بتكتبوه أنا تربية الرفعي وطبعا حسين والعقاد طبعا صباح الخير في الخمسينات لما طلعت كانت مفردات الجملة الرشيقة مم. وحاجة كده مختلفة عن الموجود الموضوعات اللي دلوقتي بيقوله يعني اللي طالعين دلوقتي بقوله ايه موضوعات الشبابية لا لو عايش عن موضوعات الشبابية اروح هات قرشيه صباح الخير في الخمسينات واعمله تاني هتكسر الدنيا مم. يعني اوه دلوقتي فده عبد الوهاب يعني قد كده فعلا الفنان بيكون عايز يكون ملم بكل روافد الثقافه ده بيبقى عبد الوهاب مم. ده بيبقى عبد الوهاب يبقى صديق للطبعا هو متربي في بيت شوقي بيه وبعدين يبقى صديق للنحات باشا رئيس الوزراء وبعدين يبقى صديق لكل مثقفين مصر هقول لك حكايه يعني من قلب مذكراته على فكرة بالنص انا مش عارف ه... هقول حاجة خارج ساق المذكرات عن عبد الوهاب. عبد الوهاب بيحكي سيد مجدل العمرسي في مذكراته المسجلة بيقول له أنا كنت أكون قاعد مع طبقة الرقية والناس وال... اللي هم السبع نجوم زي ما بيقولوا. وأخرج من عندهم عشان أجري وراء مشيخ في سيدنا الحسين. خدي بالك أنا بس الجملة عشان ما, ما توتركيش. ااا عبد الوهاب كان له الفضل شعبية فحتى مجد الأستاذ مجد العمروسي قال ما عرفناش نهزبها حتبوظ المعنى مم. ودي مذكرات محتفظوا بيها فقال له ابقى قاعد مع رئيس وزارة ومع أميرات عبد الوهاب تحت تحترج للسليطة الشيخ علي محمود طه والمنشاوي كان يلف الموالد والأهاوي فعبد الوهاب ما تعرفيش تقولي يعني أقولك وقع هنا خاصة بالإزاع في الازعع تحديداً في يوم حصل إن الدنيا ظلمت والناس قالت يا مأمت والناس تجري وتصلي وبتعرفت سنت وبعددين أنا كنت مندوب مبلي زات وزن اللي بالشغل فيها فلقيت عم زكريا عمري بيجري ووكل جستو في عم زكريا لي رجل جاي وتراجل ميت ده الناس بتموت مم. قال لي عبد الله قلت له عا عمال عين الحكاية والناس استقرت فقال لي جريت ورا عم زكريا طر عم زكريا وفي قال لي عبد الله جاي قلت له فين عبد الله ده اللي هو بيعقم الشقه وبيمشي بالتروموبيكترو كان معروف عنه كده كان هينزل في الجو ده مم. قال لي ما اعرفش هو جاي ما اكلت من عمروسي عشان حيلجي قال لي لا ده مش حيلجي وجل. طبعا زكريا عامر ده من نجوم الاذاعه المصريه مهندس الصوت مهندس الصوت عظيم اللي عاشر كل النجوم طبعا. ولا يعني المهم عشان نختصر لك انا شبطت في عم زكريا عامر انه يخليني اشوف عبد الوهاب وجه لوجه ولا هسالوا في حاجة وراح ولاش حاجه انا اشوف عبد الوهاب قال بس على شرط ما تتكلمش ما تقولش اي حاجه قول حاضر شوية ودخل بس استوديو الساعه 7 بالثانيه استوديو 40 اسمه اه استوديو 40 كان اسمه استوديو 40 دخل عبد الاستوديو من بتاع في فنانين يقول لك بقى يلا نعمل شاي مين هيجيب لي قهوه عبد الله عبد كلا نشتغل امم ما قال العم زكريا يلا نشتغل العم زكريا قال اصبر يا يوجد اشتغل ايه مم. انت ايه اللي ينزلك في الجيوب ده اصلا وما تجونيش جيبة تقليدية القدوة والرسالة وانا ف... قدوة للأجي قلب عارفة قال له ايه يا استاذة مم. قال له اكل العيش يا زكريا عبدوها بساعتك يعني تسعين سنة وبيدور على الاكل عيشه قال له اكل العيش تعرف تأثير حكاية دي علي انا ايه اصاح الصبح مش عايز يروح للمجلة تفتكر الجملة افتكر اكل العيش يبقى عندي موضوع مش عايز اك افتكر كلمة عبد الوهاب حقا في كل حاجة يا موسيقى الاجيال فعلا أنا آه دلها صنف قوم I'll sing and you'll cry. Beaten at me and filled with tears. I'll ختر شبابیم ک و فضين شباب امک و الودی فضیل صابر شباب صابر شهی فراما تو نه اونلی من را سبب احتر شباب امّع و بعد مرة أخرى مع مخرج الرواقع الكاتب الصحفي والناقد الفني هشام يحيى و سين أو المشهد الرئيسي في فيلم حياتك الماستر سين إن أنا بعد نجاحات صحفية وانشغلت في الصحافة وخلاص بقى بشتغل في 3-4 جرات في وقت واحد وبشتغل في برامج تلفزيون بس أنا كل يوم كنت طالب فاصحيت في يوم قالوا انت اترفت من الجامعة معقولة ومطلوب للجيش الصبح يا الهر فكانت محظة فارقة في حياتي انت طبعا اتبساطة انك داخل الجيش لكن زعلت انك انت رصبت في الجامعة هقولك الاحساس الحقيقي مم. لا مش مسألة انبساطة ولا زعلت المسألة انها لحظة فارقة مم. ان انا داخل الجيش يعني انا شغلي وانجازاتي وصحفتي وده انا كله لكله فييجي مشهد سين وانا في مركز تدريب اللي انا كنت فيه في الوحدة بتاعتي ويجي ابويا بعد بين يوم علشان يزورني مم. انا داخل الجيش كبير على 30 سنة فاول ما شفته جاي من بعيد هعيط فده منتهى والكبرياء لقيته بيسلم عليا بيقول لي ازيك عامل ايه عايز اقول على حاجة ان كل ولادي دخلوا الجيش واعتقد ان انا كده عملت اللي عليا طلعت على المعاش باحترام ولادي دخلوا الجيش فصبرت طولي اللي ما كانش ينفع ان انا اعيط وما ينفعش ان بعد الكلمتين الكبارين وقالهم دول ان انا اتهز عايزة اقولك حاجة من اخطر ما تكون ان اشرف مرحلة في حياتي هي مرحلة السنتين بتوع الجيش انها مدخلتش جيش بمؤهل عالي دخلت الجيش بمؤهل متوسط فدخلت السنتين عايزة لك ان السنتين دول طرقوا اثر في حياتي بشكل كبير جدا في فكرة ان انا اعتمد على نفسي بجد على فكرة في حاجة اسمها الجيش مصنع رجال. هو فعلا الجيش المصري مصنع, الجيش المصر مصنع, أجناد مصنع رجال. الجيش المصري مصنع الرجال. جيش المصري مصنع رجال. مم. حتى انا ما كنت يعني انا فكرة انا كنت في وحدة في مدنتر يوم في مصر الجديدة. ولكن فكرة ان كانت تكون جوه اه اه هذه المؤسسة ده في حد ذاته بيمنح الشخصية. انا مش عايزة يعني بس هقول لك الحاجة. دايما تلاقي في فاقب اللي, اللي, اللي دخل الجيش من خلس الجيش الداخل الجيش ده عنده حتة كده شوف الناس اللي اللي بحقد عليهم بقى في بقى مجموع اللي بحقد عليهم اللي دخلوا الجيش بعد سبعة وستين وخرجوا بعد تلاتة وسبعين قضوا فترة أطول دول الست سنين كمان لا ده دول الحربه دول ردوا لنا الكرامة وردوا اعتورنا كنت اتمنى ال... تكون واحد منهم؟ نيه طبعا كنت اتمنى احضر حرب الاستنزافة بالتحديد الحرب الاستنزاف التحدي في تاريخ الجيش المصري من اشرف مراحل الاستعداد بمصر امم والله ده ملك فده ماستر سين مهم جدا في حياتي وعلى فكرة أنا رجعت بعد مرحلة الجيش استكملت حياتي تاني النصايح اللي أنا بنصحك لما بيجي شباب يشتغلوا معايا في الجرايد قبل الامتحانات يقولوا روح ما تجيش تاني لما تخلص شطتك يبقى تعالى مم. اه روح امينجح وتعالى حتلاقي الجورنان زي ما هو مش له حاجة ممكن يشتغل اشتغلوه طالب في الجامعة لا وقت الامتحانات اه اه وقت الامتحان لان مش عايز يعيش تجربتي اه مش عايز اسحى الصبح اليها نفسه اه صقت وترفض واخدبالك اه في نفس الوقت طب ما انا خرجت بعد سنتين جيش لقيت الجرائد موجودة وليت ما بنزعت وزلزع في هو ولقيت اه الصحافة ما تضيرتش واشتغلت ورجعت وابتع فی اوم استشهادی يا بلادي وحیاتي الروح اللی بتدی واضطحی لوطنها ودفتی وحیاتي الروح اللی بتدی لطرحی لوطنها ودفتی ولاش برح هيفضل من اردي فهدین الظالم والعادي يا بلادي الكاتب الصحفي والنقد الفني هشام يحيا بتؤمن في أفلامك بنجم الشباك؟ آه بس آه أنا بؤمن بالبطولة الجماعيين فانا في حياتي أبطال جماعيين لو حطيتهم كده على أفيش الفيلم بتاعي لي فيلم صحفي يكسر الدنيا يعني أنا أتشرف أن أنا تلميذ رادس في النصر وتلميذ الكاتب الصحفي محمود عوض وتلميذ صديقي اللي ممكن يكون أكبر منه في السن لكن أنا أحد تلمزته إبراهيم عيسى والنهاردة صديق له ابني رئيس تحريري اسلام عفيفي رئيس تحريري أخبار النجوم دول أبطال من ساس لويس جريس اللي علمني واشتغلت مساعد بيه صحيح في البرامج التلفزيونية ولكن منحني خبرة صحافية بالحكي والحكايات ونقلني لكواليس روزا يوسف يعني لدرجة أنا ممكن أتكلم معاكي على اللي حصل في روزا يوسف في الأربعانات والخمسينات كاين أنا إنه أستاذ لويس حطيني جوه صليت تعير وزيولي فدول اللي شباك في حياتي مهمين قوي بس أنا مش عايز أطلع من الساعة دي ما أقولش بقى إن أهم نجم شباك هو عباحين حفظ طبعاً اللي شكل وجدان يشكل حياتي وشكل قصص حب وجدان الأجيال كلها وقصص وما زال حتى الآن من أكثر الفنانين المبيع عند في صوت العرب وبنتكلم من صوت العرب ممكن تسمعونا حب الحلم ما بيقول وطني حلو وطني اكبر جميل يا وطني وطني, وطني وطني يا وطن حبك قلبي وطني يا وطني الشعب العربي وطني يا مالب حبك قلبي وطني يا وطني الشعب العربي اللي ناديت بالوحده الكبرى بعد ما شفت جمال الثوره انت كبير تكرم وطنك كله وطني وطني, وطني وطني وطني وطني وطني وطني كنت معكم من أمام الميكروفون غادة كمال. وهذه أرق تحيات الزميلة رحاب عمر من الهندسة الإذاعية مو